ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م قَدْ نَرَى ل ل ع ل و ج ه ك فِي الاسلاميه س م ء ن ن ك قِبَلَةً ت ض ا موسوعه ل ك شطر النابلسي م س ج ل ح ر ا ث م ا ك ن ت للعلوم ج ه ك شطرة وإن ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ل ك ت ا ب ل ل ي ع م و ن أ ي ه اسماء ل ح ن ربهم وما الله ب غ ا ف ل عن ع ما م ي ح و ن ى ولئن أتيت ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ا ل ك ت ب ب ك ل آ ي ة ما ل ب ع ق ب ل ك و م الاسلاميه أنت بتابع ب ق بعضهم بتابع بعض ولئن ه ء من بعد ما بعد جاءك من بعد ما ج ا ء ك من ا ل ع ل م إنك إ ذ ا ل م ن ا ل ظ ا ل م ي ن الذين ا ي ن آ ت ه م الكتاب ي ع ر ف و ن ه كما ي ع ر ف و ن ن أ ب ا ع ه م وإن ف ر ي ق النابلسي ي م و ل ح ق للعلوم ا ل ي وجهة ا س ت ب ل ا ل خ ي ر ا ت ن م شركه و ن ا يأتي بكم ل ل ج م ي ع الهدى إن ا ل ع كل شركه دعويه ي غير ج ت و ب ح ي ه ك ش ط ذات م ا م و إ ن ه للحق اجتماعي الله م ل و ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و ح ي ث م ا كنتم ف و ل و ج و ه ك م شطرة النابلسي إلا للعلوم ا ا واخشوني تخشوهم ولأتم ن م ت ي ع ي ك م ل ل ع ك تهتدون ك م الاسلاميه أ ن فيكم ر و ن ك م ت آياتنا ت ل عليكم ل و ي ع ل ي ك م آ ي الهدى شركه دعويه ك غ ي ت ا ب و ا ل ح ك م ة و ي ع ل م ك م م ا لم ت ك و ن ا ت مضمون ا ج ك م ا ع ي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ م ن و ا ا س و ع ي ن و النابلسي ب ا ص للعلوم ا ا ن الاسلاميه لِمَنْ يُقْتَلُ ل ل موسوعه ا ل النابلسي ر ا ن إذا ل ا ع ت ه م مصيبة ا ل و ا إ س ل ل ه ا ل ذ ي ن إذا ص ب ت ه م موسوعه ا ل ل ه و إ ن ا إ ل ي ه راجعون أ و ل ئ ك ع ل ي ه م ص ل و ا ت من ربهم ورحمة و أ و ل ئ ك هم ا ل م ه ت د و ن و ف ض ل ه ا ل د ك و ر محمد ن ف م ن حج البيت أ و ا ع ت م ر ف ه النابلسي ه بهما ومن تطوع خيرا فإن للعلوم شاكر ي إن الذين ت ا ل ا من ا ل ا م ن بعد ب ما ي ه م ن بعد م ا ي ن ا ه ل ل ن ا س ف ي ا للعلوم ك ت ا ب أ و ئ ك ي ل الاسلاميه ل ه ويلعنهم ع إلا الذين ا ت ب و ا و أ ص ل ح و ا و ب ل ن و ا ف أ ب ل أ ي ل ب ع ل ي ه م و أ م ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م إ ِ ن َّ الذين ََِّ كفروا ََُ وماتوا ُ وهم َُْ كفار ٌَُّ أ ُ و ل َ ئ ك َ عليهم ََِْْ ل َ ع ْ ن َ ة ُ الله َِّ أ و ل ئ ك عليهم ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس أ ج م ع ي ن خالدين فيها لا يخفف, لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون و إ ل ه ك م إ ل ه واحد لا إ ل ه إ ل ا هو ل ان إله إلا ل هو ا ر ح م الرحيم إن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أ ن ز ل الله وما انزل الله من السماء من ماء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها من كل د ا ب ة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم, أندادا يحبونهم كحب الله موسوعه النابلسي و ر ى ا للعلوم ذ ي ا ل ع ذ ا ب أَنَّ ا ل ق و ا م ي ه أ ن ا ل ق و ة لله جميعا و أ ن الله شديد العذاب إذ تبرأ اذ ل ي ن تبرا ع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و ر أ و ا العذاب و اسماء ل ا ذ الله ن فنتبرأ ن ا كرة م م ك الحسنى تبرأوا منا ك ذ ك يريهم ا ل ل ه أ ع م ا ل ه م ح س ر ا ت ك ذ ل ك ي ر ي ه م الله أ ع م ا ل ه م ح س ر ا ت ع ل ي ه م و م ا هم ب خ ا ر ج ي ن م ن ا ل ن ا ي يَا موسوعه النابلسي ا ا للعلوم ب ي ن ن إ م الاسلاميه يَأْمُرُكُمْ ل و ء م ا ا يأمركم ب ل س و ء و ا ل ف ح ن ا وأن ت ق و ل و ا ع ل ى الله م ا ل ا ت ع ل م و و ن إ ذ ا ق ي ل ل ه ا ت ب ع و ا م ا أنزل الله ا ل ح ل ن ت ب آباءنا ع عليه ما ألفينا عليه أ و ل و كان آ ب ا ؤ ه م لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا, كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء شركه الهدى َ شركه ل ُ و ن ي ه غير ربحيه َ ا ت م ُ م ْ و َ لِلَّهِ ش ُُْ و ِ إ ن ك ُ ن ْ ت ُ م ْ إ ِ ي َ ا ع ْ ب ُُ د و ن َ انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير, ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن إن الله غفور ر ح ي موسوعه إن الذين ي ك ت النابلسي ا للعلوم و ن الاسلاميه ن ي ك ل ه الله م و ل ولا ي موسوعه ل النابلسي م للعلوم ا أصفرهم ع ل ى ا ل ن ا ر ذ ل ك بأن ا ل ل ه نزل الكتاب بالحق وإن الذين ا ل خ ت موسوعه ا الكتاب لفي شقاق في لفي بعيد ي ل البر أن ت ل و ج قبل النابلسي م ش ر ق ل ل من ا ل ا ل و م الاسلاميه آ خ ر و ل و ا ل م ل ا ئ ك ة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي و الرقاب ا ق أ م الصلاة و الزكاة و ع ه ا ل ن ا ب ل ف ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي س أ و ل الذين ئ ك ص د ق و ا وأولئك ه م ا ل م ت ق و ن ي ا أيها الذين آمنوا ك ت ب ع ل ي ك م القصاص ف ي ا ل ق ت ل ى ا ل ح بالحر ر و ا ل ع ب د ب ا ل ع ب د و ا ل أ ن ث ى ب ا ل أ ن ث ى ف م ن ع ف ي ل ه من بالمعروف أخيه شيء فاتباع فاتباع ب ا ل م ع ر و ف و أ د النابلسي ء إ للعلوم فمن ا ل ا س ل ه ع ذ ا ب أ ل ي م ولكم في القصاص ح ي ا ة يا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب لعلكم تتقون كتب عليكم إ ذ ا حضر أ ح د ك م الموت إ ن ترك خيرا ا ل و ص ي ة إن ترت خيراً ا ل و ص ي س و ع و ا ل ي ن ا ل ر ب ا ل م ع ر و ف حقاً ع ل ى ا ل م فمن ت ق ي ن ب د ل ه ب ع د م ا سمعه ف إ ن م ا إثمه ع ل ى ا ل ذ ي ن ن ي ب د ل و ه ان الله سميع عليم فمن خاف من م و ر سنين جنفا أ و إ ث م ا فاصلح بينهم فلا إ ث م عليه إن الله غفور رحيم